وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 وقال الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباءنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذالك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء والمبين ولو قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبي الطاووت فمنهم من هدى الله ومنهم من هلكت عليه ظلالة فسيروا في الأرض فانزلوا كيف كان عاقبة إن فإن الله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 أفأ من الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض ويأتيهم عذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمرجزين أو يأخذهم على تخوفين فإن ربكم نرؤف الرحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وهم داخلون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 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بِكُم من نعمة فمن الله ثم إِذَا مسكم الظر فَإِلَيْهِ تجأرون ثم إذا كَشَفَ الظر عنكم إذا فريق منكم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتيناهم فَتَمَتَّعُوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لا تسألن، أما قنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهما يشتهون.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 أجلهم لا يستأخرون ساعتهم ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصفوا سنتهم الكذب أن لهم الحسنات لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى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 شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت إيمالهم فهم فيه سواء ف بنعممة الله يجدون وما بكم أف بعممة الله يجدون والله جعل لكم من نفسسكم أزاج وجعل لكم من أزوااجكم بنين وحفده ورزاقكم من الطيبات أفب الباطلي يؤمنون وبنعممة الله هم ييكفرون وييعبدون من دون الله ما لا يعمللك لهم رزق من السمابات والرض شيءهم ولا يستطيعون فلا تطلبون للله الأمسال إن الله يعلمم أنتم لا تعلمون ظهر الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه من النار زقناه سنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستهون الحمد لله ولاكثرهم لا يعلمون وزهر الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإينما يوجهه لا يأتي بالخير هل يستويه وومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ول الله غير السماوات والأرض وما أمر الساعات إلا كلام البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماوات يمسكهن إلا الله إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الأعاب بيوت تستخفونها يوم زرعنكم ويوم إقامتكم ومن أصافها وأوبارها وشعرها أثاثا ومتعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق سلالا وجعل لكم من الجبال يكنا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 وَبِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 وإذا بدلنا آية مكنا آية، والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفترم، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزل له روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا واهدوا وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم. الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرها بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم و صارهم واولائك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فوتوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا واصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم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 ما يمكرون إن الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون.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 كما دخلوه أول مرة ولم ما لو تبروا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنمها للكافرين حصرا إن هذا القرآن يهدي اليه أقومه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا الیما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 كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذن بعباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذنوم مدعورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا وأكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذونا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفِي ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً وخفِّض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب رحمهما كما رب ياني صغيرة ربكم علم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنّه كان للأوّابين وفرا وآتِذ القرباء حقه والمس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 ذِي خَبِيرًا بصيراً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 إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد منوما مدحورا فأصفق ربكم من البنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لا تقولون قولا عظيما ولا قد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفرة قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبثوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرة تسبح له السماوات السبع والارض وما فيهن وإم من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مسطوراً وجعلنا على قلوبهم كنّة أن يفقهوه في آذانهم وقرآن وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واللوا على أدمارهم نفوراً نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ظربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبينا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في سدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغزون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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان معذورا وإن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة يوم عذبوه عذابا شديدا, عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة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 وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لأدم فسلدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت قتني قال أرأيتك هذا الذي كرمته ليلا إن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنك نذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء أمموفورة واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك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 إذا لَأَذَقْنَاكَ أذقنا كزيع ف الحياة وظح ف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرة وإن ك لا يستفزونك من الأرض يخرجك منها وإذذا لا يلبسون خلافك إلا قنا سنة ما قد أسلنا قبللك مس لنا ولا تجد لسننتنا تحوينا أقيم الصلاة الدونك الشمسلة ووسق الليلى وقرآن الفجر إن قآن الفجلك ن مشهمها ومن ف هجد به نافلة لك عسا أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناهى بجانبه و. إذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا